ما حكم بيع البنطال والبدلة المعروفة باسم كوستيم علم ان الشرع الحنيف لا, ير... لا ينهى عن التشبه بمن يفعل ما اذن فيه وجاء على وفق شرعه من ايجاب وندب او اباهة فلا يترك من اجل فعدهم له على ان يكون الباعث على العمل النصوص الامرة في ذلك وانما المقصود بالنهي عن التشبه الكفار فيما فعلوه على خلاف مقتضى شرعنا فيما هو معروف من خصوصياتهم من الألبسة والهيئة البدنية العامة لحالي البدلات معبر عن تلك الهيئة فان ذلك منهي عنه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقول صلى الله عليه وسلم لعمر بن عاص رضي الله عنه لما رأى عليه ثوبين معصفرين فقال إن هذه, إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها وعليه فكل لباس يختص به الكفار لا يلبسه ولا يعين على لبسه والعلم عند الله تعالى